قل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفاء أه الله خير أم ما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. قال لا قتلك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. تحياتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصوفة. نرحب بحضرةكم ومعنا نرحب بالدالي استاميل كبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. في الحلقة المنصرمة تحدثنا عن قصة سيدنا عادم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ووقفنا مع فضيلتكم إلى أن هبطوا جميعا إلى الأرض. إلى الأرض تمام. ويطيب لنا يعني وصحح لنا فضيلتكم. هل من بعض الصدق أن نعرض لأول خطيئة حدثت على الأرض بعد تحذير الله تبارك وتعالى لسيدنا آدم وزوجي حواء بأن الشيطان عضوه وأنه سوف يلح ويصر ويوسف لهما أناء الليل وأطراف النهار حتى نتعلم الدرس المستفد من هذا لأننا نتحدث عن صفة الصحوة ونتحدث عن المصطفين لا بد من الحديث عن بواكير انحراف الإنسان عن منهج الله لا. كيف يأتي حتى يعني نحن نتخلف نبدأ في إعادة حساباتنا كيف لا ندخل أنفسنا في خناوات المعاصي تلك ونسد هذه الثغرات حتى لا نشتف مستكى الذين عاب الله عليهم سبحانه وتعالى في اول التاريخ وآخره إذن قضية ذكر هؤلاء أو ذكر المعصية الأولى من الإنسان أو من بني الإنسان أو من بني آدم مهمة لتصحيح مسارنا نحن في الدنيا أن الدنيا قائمة على يعني مصادره مساست نعم حسنات وسلبيات طيب ولا بد من ذكر السيء حتى نعرف الحسن يعني لأن لأن قد يتعجب إنسان أنتم تتحدثون عن صفه الصف نعم فما موقع قليل من الأعراب أو مم من الكلام صحيح وورد القاتل نعم هو الذي سمع قط نحن نريد أن نرى نوازغه أو نوازعه النفسية التي أدت به إلى هذا حتى لا حتى أشد أنا الذرائع التي تؤدي لي أنا إلى أن أتعبد على حقوق آخرين. نعم. حتى أسلك من هالصفة في الصف. ولا بد من الحديث عن عن أول معصية. نعم. أنا قلت بالأيافة قبل من أحدهم وهذا خطأ. من أحدهم. أحدهم من أحدهم. لا. ما الفرق؟ من قبل من أحد إذن آه الحديث عن عن ثاني خطيئة آه. في تاريخ البشرية. ثاني خطيئة. ثاني خطيئة. طبعا. طبعا. هي تصحح خطيئة تسمى هكذا. معك. القتل, القتل. طبعا. طبعا. لا له وزر كبير هذا القتل ألتفى رطيس الله سبحانه وتعالى قد يغفر كل الذنوب إلا الدماء إلا الدماء يعني كل انسان مرجو له العفو إلا أن يأخذ من دماء الناس أو أن يقتل الناس أو أن يشير إلى قتل الناس أو أن يأمر بقتل الناس سواء واحد أو عشراء إلا الدماء يعني أول ما يقبل الله عز وجل يا عمر قيامة يقضي في الدماء أول شيء يقضي في يا عمر قيامة وهذه من الخطايا التي يبحث إبليس عنها ليلا ونهارا لإيجادها في الحياة الدنيا عن ترصيفها عند الناس وإيجاد المبررات للقاتل كي يقتل أول كلمة قبل قبل قبل أقتل منك سبحانه للعجيب يعني, يعني, يعني الله أكبر لأنه يريد أن يتدخل أنه القتل ليه ليه القاتل بهذا الجرم لأن نريد أن يتدخل في تحديد عمر من أمامه وكأنه يشارك العلي القدير في أموره. نعم. ها يعني نريد أن أن يشارك الله عز وجل ورعيزب الله في في أن ينهي حياة إنسان نهاية حياة إنسان إنما هي بيعذب الله. من يترك القتل وهو حريص على تركه يقترب شيئا فشيئا من الصفوة. ما هو من أحياءها؟ فكانما أحي الناس جميعا، فاذا يقتل النفس، قال العلماء لأنه حريص لو قدر له أن يقتل البشرية كلها لقتلها يعني هو واحد غصابة منها. نعم. له يعملو تدبير مكيدة الـ إيه القتل. طيب. لو أن البشرية كلها كذت له أو كذت هو، ها سوف يحاول أن يحيونها جميعا. هذا مبدأ. هذا مبدأ عنده يعني سواء هو هو لهم الكام. لا لا والكيف. عنده تكهيف قضية القتل تكهيف الاعتداء على على حياة الأخارين ربنا تبارك وتعالى يقول في في هذه الآية لا تصدرنا بها الحلقة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتلوا قطب سيدنا محمد عليه صلى والسلام عليه قرب قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخ في عجالة نود القصة أحمد الله رب العالمين وأصبه وأصبمه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أولا لما أهضت أدم إلى الأرض بدأ يسكن في المكان الذي قدر الله له فيه أن يسكن إلى أن يدفى الله الأرض من عليه. غير معروف عرف نزل أي بقاء الأرض يعني تكون لها خل... اجتهادات والله أعلم هذه لا تهم يعني يقول له هو نزل في الهند. وحوان ذا في جدة والتقو مش على السيف في العراقي هذا قديم كنا نعمله. أنت أنت كدة موجودي عند ساعتنا. وعندنا تقرف عن ولا أحاديث رثة من الأحاديث صحيحة في هذا المجال. فنحن قفين أثبت الأرض أثبت الأرض. نعم. لما لما أثبت قبل أن يهبط على الأرض كان الأرض مجهزة لاستقبال الساكن. جبال، أنهار، محيطات. هواء جوي، ووضعه إلى هذه الدرجة. هيز المكان قبل وصول السكن نعم. وهذا من من من كرم الله، لأن نعمة الإنجاب ونعمة الإنذار. نعم. يعني أوجده وأمد. ولله على الخلق نعمتان. أنا هذا تمام. فا فأوجده في الحياة وأمدده بإيه؟ بما يستطيع أن يواصل بها حياته. نعم. فلما طورت على الأرض بدأ آدم يمارس المعرفة والتعرف وفتح المعلومات أمامه. لأن الإنسان بالتجربة يتكشف كالتفل الصغير الذي يتكشف, يتكشف مع علامه قلنا إن إبليس هو أول من ثنى المعصية بحسبه أبا يسجد. جاء قبيل للأسف الشديد وثنى أول معصية صادرة ونابعة من بني آده رب ربنا ارنا اللذين أضلانا من الجن والإنس مم. نجعلهما تحت اقدامنا ما اللذين ابليس وقابيل البشرية كلها قامت الله أكبر يا رب, رب. ارنا ابليس هذا الذي سمى حسان الامر وارنا هذا الذي اخترع الذنوب وبدا ببواكير الذنوب في قلبه لاخيه وهو قابيل لنجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين الذين اضللنا هم هؤلانا ويقال هذا ابليس الانس وهذا ابليس الجن على قائلي ها ومن يحظى حذوهما ما خرجت دخل في المعيّة جلّت أنت جاي ما أشوف أنت أنت في الصلاة اهدنا الصلاة المستقيم الصلاة الذين أنعمت علينا في معيّات في معيّات فينا. وغير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت بتعيد عن ما يصنعون سبحان الله هبط أدم وحواء وإبليس إلى الأرض كلهم هبط الأرض بعضهم البعض عدو هذا تصريح عجيب فيه وقفات كثيرة لا وضوح, وضوح يعني, يعني لا تظن يعني العالم الصالح بحثت فوجدت من يعادي أخاه من يعادي جاره من يعادي ابن عمه ومن يعادي زوجته فنظرت في كتاب الله فما وجدت إلا عدوا واحدا هو الشيطان إن الشيطان لكم العدو فاتخذوه عدوا فأخذت عدوا أمامي وعدي ويعاديه خرجت واضح. صورة واضحة إيه صورة واضحة أنا جو العدوان العدوان أسس أنا أنا أرفع قضية على ابن عمي أرفع قضية على زوجتي، أرفع قضية على ابن أخويا، أرفع قضية على صاحب البيت، أرفع قضية على مؤسسة، يا عم ارفع قضية على إدريس، أرفع, ارفع قضية على الشيطان العدوان الذي يوجه وذاك ف فإذا لما نزل صارت العداوة واضحة خلاص بس في نقطة لا أنت معك ولك أن تقهر إدريس وتصغره عنا أن... عنه صغيرة نعم عنا مزود بهذا مزود إيه مزود بملكات عجيبة إذا سجد ولول ولا إبليس وبكى قال أمر هذا بالسجود فسجد وأمرت أنا بالسجود فلم أجد إذا الهو يعرف خصائص الله أكبر سبحان الله وتصيبه بحسرة رأيت من اتخذ إلها مهوى وأضل الله على علم آه يعني آه. هو يعلم آه. على علم ويعلم آه. آه سبحان الله إذا ذكر العبد يخنث الشيطان. نصر حديث يعني إذا كتبت ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب أخصر. هو يخنث. فإذا تكتو تمر. بدأ تمر بدأ في الحركة. بدأ في الوسوسة. فهو يوسوس بقدر غفلتك أنت. الله. ويخنث ويبتعد بقدر إيه لأن قلنا من قبل أن هو إبليس ما زكانوا أسف إنما المقا... إنما الشيطان. نجرب نجرب مجرد درب في العروق. كمان. الفضيحة عليه المجارب إيه بالجو. ذكّريه هو مصطفك في رمضان لأنه يلعب مع الأكل نفس في شبهة وفي حرام وفي توهمة وفي قلة تركيز وفي المخ السليح والقلب لا يشرق بهذا المنطق فضيقو عليه الم... المجاري هذا بالله خلاص أنا خليك يجذب خلاص متعطوش المادة مم. أنت تعطيه المادة يأكل يأكل وعندنا رزق لو حلال أيضا يجري لسنه فما بالك لو يشوفها وحرام يعربد على الظاهر فأنت قلبك ده يحصل. فأنت تحصله بإيه؟ بذكر الله. بالأكل الحلال بتقوى الله. نعم. بالخوف من الله. بمحبة الله. محبة الصالحين. فالشوفان تبتقي إيه. إلا يجي يدخل. طيب. تعال إلى قبيل, قبيل وهبيب. أما بدأت... من أبناء أدم البولة؟ نعم نعم. بدأت حواء تنجب. عصره؟ نعم. عصره, عصره. عصره. عصره. يعني آدم رأى ابنه لما قتل هو الذي جاء فبكى على قبره وحواء كما ذكر في التفاسير طبعا بعض الأراء والاجتهادات تقول لا هذا القبيل وهبيل من بني إسرائيل ولذلك بعد الآيات دي من أجل ذلك كتابنا على بني, بني إسرائيل إذا. أن من قتل نفسه فهذا دم بني إسرائيل فرد عليهم قال الله بني إسرائيل إيه لقد كانوا بيسر الآيات الآن ما عرفوا كيف يدفن الإنسان طبعًا على إسرائيل أنا أنا لا سلام. وظني أصر إلى أن تشريع الزيج أنذاك كان مختلف عن تمر. وعادي في طيات القص. المهم، فطابين وهابين لسبب أو لآخر قدم أحدهم قدم كل واحد منهم قربة هو غير ف... معروف سبب الرسالة. لا يعني اشتهدت كلها مصر. يعني ما نقرأ مثلا هذا أن هذا يود أن يتزود يعني هذه أخته إشتها وهذا عدالة فقهاء لكن قال رب العدالات إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولا متخبل من الآخر إذا نحن نوقفين نحن نقول إن في بمنصفة سوف نتوقف وعند أي كتاب الله عزوجل وما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا داعي لاستهداف طالما النص موجود يعني يعني لا حديث صحيح يثبت قصة المؤذه لا لا ده بتثبت هو اللي هو اتزوج لا لا هي قضيبه ام الوارث وهذا لا لا لا قضيب قضيب هذا تقدم بقربان وهذا تقدم بقربان القربان, القربان شيء يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هم كانوا يعبدون الله طبعا بلا شك طيب يقال ان ان ان ان قضيب كان صاحب زرع وهبير كان صاحب غنم قبيل الأكبر قبيل الأكبر هبيد صاحب غنب وهبيد صاحب غنب فهبيد نظر في القطيء فرأى أكبر كفش وأسمن كفش وأنبك كفش فقدمه أفضل عيده الثالث جاب شوية عيدان تعبانة بخير. حتى يقال في يخون القرطبي سبحان الله وابن كافير أن وجد فيه عود طيب فأكده يعني لا يريد أن يعطلوك أقول أجل لا يوجد يعني حتى لا أجل كم من قابلة بيننا. هذه هي دروس بقى الصفوة الصفوة. كم من قابلة بيننا؟ هو بخير حتى في تقديم العطاء لله تبارك وتعالى. ويجعلون لله ما يكرهون آه. آه. أجمع الناس يقول لله خلاص. أنت يجعلون لله ما يكرهون يكرهو. لك مثال ما وصلنا درجة الإيمان. هو أنت لي الناس شايف الناس في رمضان ما تستفيد من رمضان. ما <تصفيق> صار؟ رمضان كنا من هذا الدول ويعرضوا بس إذا كانوا عارضين يعني أنت حطيتك عليه بالصين نهار في الجامعة هي دي يعني هو ده دلد المرض هو ده أكبر من هذا. يعني الموضوع أكبر من هذا. لأن مثال بسيط خالص ضربت لك راتب قلت أنت معك وريقات مالية من سئ معينة. مثل. مثل عشر درهم مثلا أو عشر جنيهات معك ثلاثة أو أربعة. منها اثنتان جديدتان، بس لم تتداول قط في السوق، متنقل. واحدة قديمة شيفهمها الهالة، وأنت تريد أن تشتري، ها؟ من السوق شيئا؟ ماذا تقدم ل لأخوك المسلم سلام الله عليه في حال كفر الشركة ذا وتعطيه تعطيه ماذا؟ المخالهلة. <تصفيق> أنا أعطي الجديدة. الله اكبر عليك ما شاء الله, الله. انا في الجديده الحمد لله هكذا يجب تصحيح يا جد حقيقه والا انا اسمع هذا بالفعل الله لا مصدق عليه يعني هذا نفس المذكره <تصفيق> هذه <هي> نفس المذكره <تصفيق> اما الانسان لان لان طالما انتم قالوا نحن اخوه في الباء بس حسب حسن حسن المصري بيسق جماعه كده قاعدين وبيتحكوا مع بعض يعني من انتم هذا اخوتكم بالله انتم اخوه فده قال ان حسبت احدكم حاجه وضعاده في كيس اخيه او جيبه، فاخذ ما يريد قالوا لا قالوا ما انتم باخره هو واستعداد الاخوة دي شيء كبير المؤدم في قصة قبيل وهدي انهما اخوان انهم اخوان, الله أنهم أخوان. لا. قالوا للاعراض ماتت زوجتك قال, قال جدد دفراشي خير وبركة الله يرحمها ويحبن إبيها أنا تدعوك ناسف عرض يديب قال مات ولده قال عظم أجري ولده نصبر وفلده الكبد ويوقف على باب الجنة وياخد يد بيئة شيئا الله الله يرحمه علينا. قال مات أخوك قال قصم أضخري يا الله فابق أخاك, اخاك ان من لا افذه كسائر الهيجه بغير السلاحي او كطائر بغير جناحه الاخ ده سبحان الله العظيم وجلل ربنا عام من الطبيخه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم انت مش كمان مش اخوه مش لا لما تجد محمد غاضب ادخل في الوسط ادخل في الوسط الله في لا لم وأكد... يؤذن لا لا لا لا وأكدب وأكدب. أقول يا محمد يقول طيب و... يا شيخ بيقول محمد المساف بنعرفته وانا عرفت بنعرفت طريقة مازد ور ور وروح يا جودسكي مثل هذا هذا هو الكذب المباح من ضمن المواضيع البسيطة في الكذب على اصطلاح بين المتخاصمين فتخيل الأخوة دي شيء راقي الإسلام مزكيها الله تبارك وتعالى يتحدث يعني احنا عندنا نوعين من الأخوة أخوة نحن <تصفيق> <احنا> نازلين واقع <تصفيق> واقعنا مر <بر. تصفيق> واقعنا مر <بر> من كثرت الشكاوى <تصفيق> والقضايا اللي أمام المحاكم لأن أخوة النسب وأخوات الدين، وأخوات الدين أكثر أنصع وأرقى من خوات النساء. لا. ليه؟ لأن رب أخ مركا، آه، لأن خالده أمه. ب... ب... ففالأخوة دي شيء يعني سبحان الله يعني ال... ال... عمر يقول أين معاذ صاف الصوف من الجبل؟ آه، أين معاذ يقول لبيك أمير، يا أمير المؤمنين. قال أين أنت؟ اقترب يا رجل، فاقترب. ابتزمه عمر، صدمنا، وانحث صلات العشاء. وبكى قال ذكرتك بالليل فأوحشتني حلو. سبحان الله هذه الرقة من أين تأتي كثرة السلام تقل المعرفة لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. لا. لا. سلام سلام القلوب لما تكون القلوب صافية والمستن المتأخذ زي ما قلنا التتحات بنكتئطنا صيني مستن المسلم, <تصفيق> المسلم, المسلم كده ثلاث في وقت أخيك صادقة والسلام عليه ثلاث حسنة والثاني يرد عليه أربعين حسنة أخي كل قابل كانت بينهما أربعة قتدين إخوان من بطن واحدة، نعم. أبن واحد، وأم واحد, واحد فلما تقدموا بالقربان تقبل منهابيل ولا متقابل من قابيل. كانت دليل يعني القبول القربان أن تنزل صاعقة على أحدا فتخرق أو تأخذ. لا يعرف عن نقب منه. هذا هو الشرع أن. أتيانك بهذا الوضع. هذا الوقت. الوقت. ده ده وكان هذا إذا عاد من الإسراف. أول ما تقبل من ما تقبل من هابيل ولم تقبل من قابيل بدأ شوف ما... من من أين عرفنا الأسماء قبل وهابيل هذا يعني واردة في الأحد في الأحبيل. وت... و... و... وقبول قربان هابيل ورد أيضا من الأحد لا قبيل قبيل على آه أحبين قبل أحبين لا. قالوا ان القتيل المقتول هادئ والقاتل قبيل, قبيل ورد وعلى كل هذا قول لا لا صحيح عملتوا ايضا واحد. احنا, احنا برضه خلينا وقفين عند في واحد صالح وواحد طالح اذا اذا لنعمم القول ونقول بداية ما المغزى من هذه القصه الله يرضى حتى يكون المشاهدون معنا في وادي التضارب احنا اول عصي بها الله في الأرض كانت من من الأول كانت من إبليس إبليس كانت من إبليس, كانت من إبليس. كانت أول معصية أول معصية من مع إبليس لأنه رفض رد الأمر على الأمر كويس نعم كيف عن إيه نعم. الكبر وإيه كمان تجبره والحسد والحسد أول مصيبتين من أمراض القلوب فال... توجد عند إذا لو إنسان عنده كبر وحسد فظلم شرنا ولا تفعل عن الخبر قابل نفس القضية أو القاتل نعم أول ما قُبل من أحدٍ، من يتقبل من الاخر بدأ الحسد يغني، بدأ الحسد يغنى ما هو ما يبحث عما عند الناس لما مع المريض أصل المشكلة. أصل المشكلة هو أصل المشكلة أن إحنا نفس يخلي أرضا بأخي. موجود الآن موجود. موجود. لا. ليه يأخذ الشركة لوحده ليه يستودع على البيت لوحده ليه يأخذ المبلغ كله اللي تركوا أبوه أو أمه لوحده ليه البنت الكبيرة أخذت المجوهرات وما تركت لأخواتها الصغير يقل من عنده نفوذ ولم يستخدمه فهو مخفئ لا, لا عنده نفوذ يستخدمه أنا لا, لا نفوذ في الحق في الحق. ها أستخدمه في الحق لا لا أخذ شيئا أكثر من حقي ابن أمان هذه قالوا ابن عبد الله بن عمر قال ابني فعلا. ضموها لبيت الناس فحبنا خرج من الصفحة يا أخبير المؤمنين هذي إبلي اسكت يتركوها الناس يقولون دعوها ترعة إبلي ابن أمير المؤمنين دعوها تشرب أولا إبلي إبن أمير المؤمنين إياك أن تتجرف الإبل وأنا أمير المؤمنين اسكت ممنوع الله أكبر حسين فضت قانون هاي أخبتك يا عمد إبلي الرجل يعني أخبت عليه لقد هذا مبالغة فيه في عمر رضي الله عنه وضح طوانين والله عزيزنا على صفوة الصفة إن شاء الله عمر الله أكبر. على, على, على فكرة من آخر. دل... من طريق عمر. لا. من طريق عمر. صحيح. عمر بن الخطاب. من عمر بن؟ كمله عمر بن الخطاب. <تصفيق> دل... بالطريقة الصحيحة. بارك الله فيك. فقضية الحسد بدأت شجرة الحسد الخبيثة تن في قلب قبيل. في قلب القاتل. طبعاً. على. طب لماذا يتقبل منه ولا يتقبل منه؟ هو ألا يعلم؟ أم يعلم ويستطيل لأ لأنه قدم أسوأ ما عنده جميل لكن هو رغم ذلك يستشعر لأن البخيل البخيل أسوأ شيء عنده أن يأخذ شيئا ما تقطع من لحمة يا لطيف <تصفيق> بل... آه؟ إلى هذه الدرجة قال... قالوا للبخيل أي صوت أسوأ الأصوات عندك قال صوت ضروس الضيوف عندي على خبزي يا لطيف أول ما استطري وشعر أن أخذوا منه والعار بدأ <تصفيق> البخيد ده العذب لها فقر في الكتاب وخلال الجهد أنا أنا أنا أولًا في الآخر أرمي الكتاب أنا صفع له أرمي أنا صفع له قصص عجيبة وش أسوي أنا ما أشكي ففد لما لما البخيد بخادم يعمل لهم هيعين واحد عندها فعندهم تحل هل ولم تحل؟ هو يسألهم سؤال سؤال إذا طارق بابنا طارق والطعام موضوع ماذا تصنع واحد قال أفتح باب هناك مش مفهوم فضنا الآراء هذا هذا وخب الطعام أول ما ذكر هو ذا نوعين هو ذا في دائرة البخل يا الله كده مكتوب على باب الجنة لا يجاورني في كبخيل وليس البخل بالمال البخل بالعاطفة البخل بالقلب الطيب البخل بالمعاملة الحسنة البخل بأن أمنع خيرا عنك هملك أوناسها كذا والعزب لا ولا ذلك إيه طوبة لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويا بؤس من جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر يعني ربما يأتين خير وآخر يمنعه حسدا من عند نفسي هكذا والعظم الله بالعالمين والعظم الله تكون شيء جاي وهو يتسبب لا لا لا لا لا لا عنده وعنده وعنده يا أخي ده تمنع لا تمنع فضل الله على عباد الله سبحان الله يا أخي أعطيه أعطيه من عندك سبحان الله الله الله يرضى عن عن الأعراب اللي, اللي, اللي وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم قول سبعون من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب ألم تستجد ربك ألم تستجد ربك رأى عمر وقف فمه يده على فم الأعراب رأى أشكتي أعرابي فنجعل أعرابي يد عمر إليك عني يا ابن الخطار أتعطيني من بيتك أم من بيت أبيك أنت مالك أنت لا الله, الله. ما قلب رسول الله بيسترح الرحمن الرحيم تشوفوا شوفوا سبحان الله القاتل لم يكن هكذا لا من القاتل. من ابن ادم لا القاتل ان اوصل القتل هو اولا الحسد وبعدين الحسد يظهر حقدا حقد شجرة الحسد تظهر على ايه وهو انا اريد ان انتقم من, من من هو افضل مني دائما الونيا دائماً, دائما الحاسد عنده مصبتين. مرضين مرضين مرضان كبيران المرض الاول الحسد والمرض الثاني يزداد الما كلما ازدت انت خيرا كلما في درجة أعلى سبحان الله كان تأكل نفسها اذا بتذل نفسها اول بتذل نفسها هذا وده مرض ما اقصد حسد ينبت حقدا وبعدين أول ما خسر بباده، قال لا أقتلنه. هذا هو الكلام. لما هذه أول خاطرة؟ هو يريد أن يضربه الضرب لا لا لا لا يشفي غريدة. يؤذي لا, لا, لا, لا يشفي. لكن هو يقرأ يقرأ الأخاء. بحسبه. بحسب. عم يقرأه الخالق؟ لا هو هو هو أقرأه. لا لا لا هو يقرأ الخالق <تصفيق> في صورة المحلوق ويبغض خالقا لماذا لماذا هذا طبعا لأ لان هذا الحاسد لا يرضى قسمه الله على فضل مش لم ترضى بما وهب لم كل من بعث لك حاسدا اعتبر اعلاما اساسا ادبت نفسك على الله في صنعه لانك لم ترضى بما وهب لماذا يقص هذا وأنا باخر لماذا هذا رجل مشهور وأنا رجل مغمور وأنا عندي من العلم من ما أفضل مما عنده لماذا هذا يجلس على كرسي الوزارة أو كرسي الإدارة وأنا لا أجلس فيعتبر هذا حصل هذا هذا ومرض وهذا عدم رضا بما قسم الله, الله يرضى عليه فلما لم لم يرضى نه وغ غل يداود ارضى بما قسمت لك تكن أغن الناس أغن الناس أرى عندما أنت رضيت سبحان الله اللهم ارضنا الله لا لا الله أكبر أهلا. لأن الراضي هذا إنسان عنده إيه يعني عنده وينشرح صدر، وبعدين لما يصدر الأعمال نصدرها عن محبة لله عز ما هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة في الدنيا. هذا غني، هذا فقير، هذا صعيد، وهذا هذا هذا جميل، وهذا غير جميل،, جميل هذه هذه هذه الله, الله بالأزل، ليس لملكات إنسان ابدا لا. لكن الإنسان يحافظ على النعمة بس خل أنا بالذكاء وبعفري ليس بذكاء. هو حافظ على النعمة وطرق الأسباب والله يعطيه سبحانه وتعالى بس ف... فقال لأقتل أنك شوه ال... المنطق منطق... هذا, هذا الكلام الطيب منطق الإيمان بقى. منطق الصفوه نعم قال إنما يتقبل الله من المتقين من المتقين من المتقين قال لك المتقين ببساطة شديدة هو الذي لا يجده ربه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره. تاني. أن يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهيه. يعني أن لا يجده حيث نهاك ولا يفقده حيث أمر. بعد راح ترجم الكلام ذا. ترجم ذا ماذا؟ قال التقوى هي الخوف من الجليل الله سبحانه وتعالى. والعمل بالتنزيه. في الكريم. والرضى بالقليل. الرزق والاستعداد ليوم الرحيل. ثلاثة مافين أربعة دي. هو إنما يتقبل الله من المتقين, من المتقين. يبقى إذن بالله عليك هبيل هذا أو المقتول الذي قال إنما يتقبل الله من المتقين ومتقين. يخاف من الله صح. تمام؟ ومؤتمر بأوامر الله وراضي بالقليل هذا الذي قبله رب العباد هذا ما فهمه المقتول فما الذي فهمه القاتل نقل. وقد قرب إلى الله سبحانه وتعالى لا ما هو قرب إلى الله فلم يتقبل لسابقة عمله سيئة وأنه اختار أسوأ ما عنده كانوا نيتهمش خلفه لله هذا مع إنه رد على الدرس الآخر على دموع أن نستنبه <سؤال> هذا اللي هو أنه مم. لما رأى أيوة. فلم ينفعه رجال كلام هذا هو لما رأى وعمل مم. أنه ترفعه عند عيس فضقة أبذل فضقة سبحان الله إذا بالضبط لما واحد يعز يوزع على, على فقراء شيء ويكونوا ورجل غني وهم يكونوا كثرة وقفوا طبور يقولوا معسكر يضربهم بالعصف شنو قفوا طبور يا أخي الله يرضى عليك يا ماء الله سبحان الله هل هذا هل هذا يعني عصاء لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا الله يرضى عن علي بن عبدين بن الحسين لما كان 40 سنه في قراد كوفه افتح الباب يدق على وشراب وما عرف الا لما مات وراءه من اثار الحبال اللي اللي الله فهؤلاء يعني سيدي الشيخ معذره تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر تقبل أيوة. لانه من المتقين ولم يتقبل من الاخر ليس ليس من المتقين, لأنه ليس من المتقين. لأنه ليس من المتقين. رقم 1 رقم 2 يعني زي ما يقول واجب يقوله يا فلان تحسب لي مال الزكاه كده محاسب يفضل يحسب لي يقول والله بارك فين 7 مليون مثلا مم. لا راجل راجل هل سبتين سبع ايه سنة اللي فدت عين ثلاثة بقى والله جيب واحد يقولك ايه ياخديه اربعة <تصفيق> <تصفيق> ففي ناس, ناس الله. هو في هو في ولا الله هو لا ينظر الى ال 39 الباقية عنده مم. ولكن بالضبط. ينظر إلى الواحد الذي ايه سوف يخرج بإخوانه كل بعين جزء على جزء هو شاف الجزء وتارف ال 39 اللي ربنا اكرمه بها سبحان الله نعم. فيتقبل الله من المتقين لأن الاول غير تقي. وغير منياته غير صادقة ويعطي لله ما يكره يعني هو لو لو أهدية نفس هدية لمقابلة ونفسه غير صافية ونفسه صفو ما خرب خلاص أنت فتني قال قال لا اقتلنك أنا رد جاهز بس القديم لسانية اللسان مغرفة وقلب أنيق قلب الآخر مديت تقوى أول مرة ورأى أن أخاه يهدده بالقتل رد عليه مما في قلب إنما يتقبل الله من المتقين. لإن بسطت إلي جيالك لتقتلني ما أنا ما أنا بباصت يدي إليك لأقتله. شوف يعني إذا حتى إذا هذا إذا هذا الحاد. طب يا ما زرته في كل منطق يصور لنا أن يقول أحدهما لأقتلنك يرد الآخر لإن بسط إلي جيالك لتقتلوني بدون إنما يتقبل الله من المتقين. لا ضعف. عايز يطفع عنده الأول قضية الغيرة والحسد والحسد الله ما عجبني المؤمن الله. المؤمن نافع هذا كلام جيد لا المؤمن كالغايق حينما حل نفع المؤمن في كل في كل ما يتحمل ويصبر فيه لأنه داعية خير فهو بداية يريد أن يهدأ من رواه عن الهدأ من بعه وعن يهديه وثوابه لمن يخطو من غفلته وأن ننبهه من, من, من, من, من غفواته وأن يعيده إلى جد الطريق يعني عايز يعمل في الخير لأنه المؤمن صنع خير لا يعرف المومن إلا صناعة الخلق. سبحان. فانما يتقبل الله من المتفقيد لأن لا بساطة الأول. وعند ود لا يعني أنت لا تغضب مني ولا تحكم علي ولا تحسدني لأن الله يتقبل من المتفق. بدعة أول. وبعد يفسطه مثلا لأن بساطة إلي هذا اللي تقتلني ما أنا بالباطل الذي إليك لأقتوله. لي وتعبير التقن المتفق بساطة. مش كبطة. كبطة. لانه متعود على البسط هو متعود على البسط كان المنطق قبضه قبضه عشان يعطيه, يعطيه, يعطيه او يمسك المسكين او فيه. الخنجر او السيف او الشيء الالهه القط لكن لكنه عشان متعود على العطاء ها لا كبطة. لا ليه. حتى حتى بذاعيهم كده يعني المؤمن ده دائم المؤمن دائما يخرج من الضيق زي النحله انا اشبه المؤمن بالنحله إن أكل أثر طيبا رحيق يقل أثر، وإن أطعم أطعم طيبا شهدا وعذار، وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره خسية صغيرة بالتأكيد، هكذا باب، لإن بسط إليك لتأخترني ما أنا ببسط إليك لتأختره، ها وبعدين لماذا لا لأن هو أول أولًا أولًا، قل إني إني أخاف الله رب العالمين. لأني التكله ما إحنا قلنا بتدخل الخافو من الجريء تفسيره إيه خافو من إني أخاف آه آه فطالما أنا أخاف لا أستطيع أن يقتل رباني أنا أخطر مع وضع وضوح اعتبار أن القتيل كان أيضا في قدرة أخي بحيث أن يقتله لأنه قال ما أنا ببصة يدي إليك لا أقتلك عندي الصبر عندي الصبر والقدرة لكن ليس عندي القدرة الإبليسية التي أعدوا بها على حقوق الآخرين وأعصي بها رب العالمين. إذا سؤال ونأخذ بعض الفصل هنا القاتل كان يخاف من الله تبارك وتعالى أما القاتل فلا يخاف من الله. واضح واضح. أما لا لا غاب عنه خوف الله. طلب ملء بالهقد والحسد والحقد والحسود لا يخاف من الله لأنه بيعترض على الله في خصمات أساسه. بعلاقة رضض على الله في بسيط ونصل إلى سؤال. لا مشاهدين الكرم فاصل وتابع كون معنا. صفوة الصفوة سادين الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالدعية الإسلامية الكبير فضارة الشيخ والسيد الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتك هنا أثبتت الآية الكريمة خوف القتيل أو المقتول من الله تبارك وتعالى وعدم خوف القاتل من الله تبارك وتعالى وهذا هو سبب من أسباب الجريمة والخطيئة التي حدثت والتي تحدث دائما نعم يعني القتل السار في العالم الآن أو على مر الزمن في الحقب الأخيرة يقال أن 200 مليون قتيل في حروب أوروبا بعضها مع بعض في العصور الوسطى 200 مليون يختلف في رقبة من هذا يا رقبة لماذا حتى من علامة الساعة أن يخسر القتل والهرج حتى لا, لا يدري القاتل لما قتل, لما قتل ولا المقتول لما قتل الله اكبر دار عمتر تقتل لي طيب كل يوم وده عشرين ثلاثين أربعين طب منال في إيه الهدف هل أنت تحرر الأرض ولا, ولا, ولا, ولا تنقل عرض ولا تنقل المقدسات ولا تجيت تستعمل أرضي وتبوسه طبرخامس عندي تقتل أو لا ما هذا القتل لا يدري القاتل لما قتل ولا لما قتل ولا سبحان الله هنا هنا أول كلمة قالها القاتل لأقتلنك إذن هذا إبليس كان مسلطا عليه بشكل غير عادي كان يملأه من الداخل. لا هو إبليس هو نفسه إبليس. م إحنا اتفقنا إنه في شيء ثاني. والله محتاج إبليس محتاج إبليس ليه؟ هو الظالم لا. يحتاج إبليس. لا إبليس لا. فرغ منهم. آه وأنت فكر يا ابن الله. إبليس هيجي على. أنت عندك باب ماس للناس ويحصلي ترويح جميل. وعندك والعذب الله باب خمارة. العذب الله. الله. إبليس يقف على من. على الناس ليه <تصفيق> <تصفيق> الله يرضى عليك ليه ايوه يا مسترك بقولك يا عم انت بركعت انت بس عجل. انت احداثت في الوضوء انت روح بيتك خلي بالك الولد ينزله ويبعده عن الصلاة تمام لكن الثاني ايه هو ذاهب بقدمه الى بذه بقدمه ده هو يتعلم منه ده مش الله اهو الثاني بقى رئيس قسم خلاص فرحان ابو العزب ده يقول لك يا سلام شكرك إبليس ابني وشكرك الله شكرك شخص ف فالقضيه ان هو ابليس ينسى اثر هو شيطان انس ان هو اخترع هذه الخطيه والعوذ بالله والعوذ بالله وكم من مم. اناس من شياطين الانس يخترعون كل يوم الخطايا هو يأخذ على كل قتل يحدث ذنبا لا شك وبافضل طبعا ما من ده نصفه الوسطاء الا, إلا ولد ادم الاول كيف له نصيب يأخذ نصيب في ميزان سجي اكل سبحان الله. الله طب بالله انا عشان اسالك سؤال. لما تيجي الرجل اللي هو اللي بيعمل الماديكانات دول حضرات القضيه واساله كده لا كده هو باكر انا ايمتى عملت توب عمليه ودي يا أيها الرجل العظيم الفنان المفتن الاخر يعني هي الفنان هي <تصفيق> <يا> فنان <تصفيق> يعني انت ايه تتخيل وانت بتعمل كده بتعرض للبنات والنساء كده أمام الناس هو <تصفيق> مش عارف مالها دي في صح. ليه لا خلاص ما هذا يقول لك هذا <تصفيق> هذا فن هذا هذا ذوق هذا هو الجمال صحيح تمام الله جميل يحب الجمال طلع. يقولون هذا الكلام جميل عليك. جميل يحب ما هو انت المصيبه لو سألت وتحب زوجتك تعمل كده وبنتك يقول لك اه وادي خلاص يبقى انتهى النقاش احنا نتاخذ فيه آه. هو ما هو, ما هو الله يرضى عليها ابنته هي تطلع الله يرضى عبد العباس واحد راح له وقال انا عايز ابنك انا اتزوج جارتك فلانه جد انا لا ارضاها لك قال لي ماس انا انتهى تطلع على رجالك نأخذ ما كنت عند البص بص على البنسلين والمضيعين وهذا يجوز في في الزيج النصيحة تماماً شوف هو لا يجوز له أن يأكل لا لا, لا يعني درس درس لا ينصح ينصح وإذا رأى خطأ أن ي... زور. يعرف بي وإذا بعشان الذوق منوفر منفرسين في الحال هذا يكون شاهد الصور الله لا طبعاً لأنه أنا لا أرضى لها لماذا لأنك تفضل على الرجال وليس في هذا عيب قال أنا الآن لا أرضى انت البعيد عن الغيرة ولا أدب ولا سبحان الله. هذا فيروس. سبحان الله. في وصل الأمر بالعدي. العدي ترى أن طارق يعني لما يدخل إلى فطمة استيق. أم. وأتغيب يعود الأراقي بسقريها. ما خفت يعود الأراك أراك, أراك أراكا لو كنت أهلا للقتال قتلتك ما فاز مني سواك سوىك يا هذا بالله عليك تسمع كلام الطيب يا غار عليها ولذلك وإن الله يغار ومن أشد غيره الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها ما ظهر هذا حديث البخاري. الله حتى يا التحريم لغرة الليلة براحته. حتى حتى وصل الأمر بعمر بمال كان الرسول دايما بعد صلاة الفسق يسأل الصحاب أي خبر عن الليلة الرؤية فحدي يشوف يؤولها فقال قال أنا رأيت في هذه هو نفسه سيدنا رسول الله رأيت أني في الجنة وجا ورأيت جارية تتوضأ على شاطئ نهر جوار قصر دمن دمن الجارية ودمن القصر لرجل من قريش قلت أنا من قريش قلت هذا لرجل من أتباعي محمد قلت أنا محمد قلت هذا لعمر بن الخطاب فتذكرت غيرته, غيرته على المحارب فوليت هاربا فبك عمر أمنك أغارب يا رسول الله شوف نصف الرؤية والهارب الله أكبر أبرقته عمر ده بالزات سبحان الله. فإحنا نتزوج أنثى حتى ترتدي الثياب كذا وندقابل بها في المحافل الرسمية ونفتخر بها أمام أبضل. القوم. أبضل. شوف أبضل. إذا أبضل. إذا حرام صدر. شوف إذا إيمانه ضعف لا إيمانه. ولا دنيا لمن لم يفي الدين. من جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرين. وهذا هو الفناء الذي نعيش فيه. يقول إحنا نتزوج يعني من امرأة نفخر بها المجتمع ونظهر بها كذا. نعم النقاش انتهى. النقاش خلص. فادخ في ايه زي واحد زي ما عندوش غيره خلاص اركب خلينا احنا مع القاتل نهم باصط الي ايدك الي اقطرني ما انا ببسط يدي اليك لاقطرني اليس هذا فيه خنوع لا. وضعف وضعله لا, لا. لا. اصل لو انا هض ضد صاحب صاحب الظلم بظلم مثله خلاص ابقى ظالم زيه اذا التقى المسلمان اسمعوا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول هذا القاتل فما بالك بالمقتول كان حريصا على قتله أخي أو صاحبه يبى ت ت ت ت تعملوا عملوا بإيه منيح كميتوا إيه يقتل أعراض يبى ووإلا يقتل ها فا فا فا فا وقتل وقتل ولكنه يحشر مجانين حتى حتى هابيل أو القتيل هذا لم يرد أن يدخل ضخاً في نياته عجيب هذا مفاجئ حتى, حتى في في قتال السير معلول الخوارج لا. لما ظفر بأحدهم باحدهم فبصق بس علي فبصق علي فبصق اخته لا وكان فارا بالتمام ولما بصق علي استرك قهو علي بما يعني من اردت قتله دلوشناه فلما بصق في وجهي خفت ان يكون قتلي له انتقاما للملك لكن علي انقبل معاويه بالسيوف نعم، لدي قابلية اختلاف في ما نظر الحق وهذا هذا حديث قدامنا. نعم. يعني إلى هذه الدرجة هابيل لا يرضى أن يدخل دخلا أو شوائب في نيته أبداً وكفى. ما ده. أنا ببلاصة يدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذالما هذه يوم من الأيام يعني يكثر الهرج ويدخل عليك القاتل فقال رجل من الصحابة جابر بن عبد الله قال لا. يا رسول الله إن دخل علي بسيفه قال لا تقاتل قال فإن قاتل قال كنت خير يا ابني آدم لأن لا لا. اللي داخل عبيك ده دا مسلم مسلم يقتلني فتنة فتنة مش عارفه عبي يقتلني فتنة بس بقى أخسن أكون أقتنه والمسألة أكبر من هذا قال أصل أن أقتل أموت لا مقتولا مظلوما لا قاتلا ظالما حتى في الوقت الحديث أبو ذر قال يا رسول الله قال وإن رأيت مرقة سيفة قال ضع, ضع ثوبك على عيني يقال بالمثل يعني أنا أنا جئت يعني يا قاتل يا مقتول يقال إذا المقتول إذا مقتول مقتول نعم ولا نفسه في الحزب يعني طب ما السبب سبب الذي اعتمد عليه بيل أو المقتول حينما قال هذه الكلمات عندما قال هذا خافوا من الله الله إني أريد أن تبوء باسمه وإسمه ما اسمه وهو هو قتيل طبعاً. ما اسمه الذنب الذي سوف يحمله مم. بقتله باخيه الذنب اسمي ال... بإث... إث... إث... انا هي... هيوضع عليك انت انت بم... لا أسمع. هو الخاتل... لا القاتل ارتكب باسمي الاول القتل لا أم... لا لا, لا. أولاً أخرج ما عنده لله هذا اسم وده السبب اللي زرع شره الله يا لطيف صحيح هو هو ذعشه ب... بايه ل... ل... ل... لما لما دي يقدم... قدم قدم ما عنده هذا اسم تبوء باسم ما بيش اسمي لو واسمك اللي هو انك لم تقدم أمر الله فورت اسم ااذني وكان له ذنب يا مسكين سبحان يعني تبوء باسم اسوء ما قدمت لله وباسم القتل هذا اسمي وكفى باسم ما اسمك يعض عليه طبعا لا المؤمن ناصح المؤمن مش اضر قتله بالله عنده يعني المؤمن فيه صفات عنده ذكاء وفطره يا حتى حذر وقاف سبق لا يعذب لا الله يرضى عليك بالضبط يا والعور ولا إني... ذا ولا متعجل ان اريد ان تبؤ باسمي فتكون من أصحاب العنق سبحان الله وذلك جزاء ب... ب... ب... ب... الظالم خلاص ما الذي كان ينبغي على القاتل أو قبيل عمله حينما سمع هذه الكلمات الطيبة ف... الله من اخي بعض دليل على أن القلب لما مضى حسدا وحقدا وكبرا وبخلا لم يرى بصيصا من الحق نحن ندعو دائما يا اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا الجبيعة وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتماعها يا رب, يا رب. سحب. سحب. فإن علينا ما خرجوا عليه الخوارج إخواننا بغوا علينا من الكفر قد فروا لن نقاتلهم إلا إذا قاتلونا فإن قاتلونا لا نجهز على جريحهم ولا نأخذ نسائهم سبايا وليست أموالهم غنيمة هذا الأدب العالي هذا الفقه الكبير الذي يجب أن يدرس بس بالتأكيد هذا من رصيد يسحب منه من رصيد من سابقة أعمال الضيب ليس تصرفا في اللحظة لا لا ولذلك الصالح هذا قال إنما يتقبل الله من المطمده رصيب أيضا رصيب تقوى والثاني لم يزرح خيرا دي ساعة ال... ومش غاله غيره... سوف ترى إذن جلل الغبار أفرس من تحتك أب تمام. فساعة الجنب ويحتاج بإجابه وعنده نفس وطمئنه طب هنا ها. فطوعت له نفسه هو. تمام. ولم يقل فطوع له الشيطان أو إبليس أو. على إنه هو صار. ليش متعة في نفسه ذات؟ أنا أقولك شيطان في ذات. إذا ن نقف. هو النفس. آه. النفس مسألة خطورة دي. هو دلوقتي. النفس في طبيعتها أمر بالسوء. هذه أصل وعليك أنت تزكيتها وده الفرق ليه ربنا فضل بعض بعض. بما ذكى بما بما ذكى وأنفسهم. لا كربناه الوالد يزكيه إني، ها لما تكون أمره بالسوق، تظل لا ترى الحق إلا باطلا ولا ترى الباطل إلا حق يعني هو لم يشعر مثلا بضعف أخيه ولم يشعر بأن الله يتركه يدبر إسمه وإسمه فيكون من أصحاب النار. شيء، شيء. واحد نعم. واحد يدبر, يدبر أن يقتل. نعم. خليك أنت في معصمة طيب لنسقط على الواقع. دولة عايز تستعمر دولة. نعم. ها يودد كبار القوات شوفوا الساحة الدوليه شغالة زي دائما المجتمع والعزيل نهج الساحة الدورية لاحتلال البلد طب خير آخر نروح تحت عند بلد يعني عايزين نأخذ ثرواتها طب نعمل إيه نهيج الساحة الدورية النظام بتاعها إكتاتوري إرهاب وبعدين تؤوي إرهابيين وبعدين فيها كذا وفيها كذا وفيها تيجي عريضة أحوال تيجي تكبر عنده المسألة يتزعم زيد كذاب الذي يكذب ثم يصدق نفسه. يزيد الشاش أمامه لا يرى في حياته هدفاً إلا قدمير وقتلاه. لأنه. لأنه عنده هدف آخر. عنده هدف آخر. هل نفس نفس قضية ابن آدم؟ نفس قضية. هو خطط ونظر لأقتلاه. لا قال إنه ما له بسنين. وإذا لو, اللو... لو مديت إذا كذية أنا وإيش همد بيه؟ وربنا يتقبل من المتقي. ولم بصورة. يفكر أبداً. لم يستمع. <تصفيق> لا يسمع المتكبر الحازد نصيحة. لا يسمع المتكبر الحاسد نصيحة. يا لطيف طيب. تفضلوا أذننا وتصن قلبوا إيه فز زي وقالوا قلوبنا أقول. بل عليهم الله. بقول عزبنا بالضبط كده. <تصفيق> وهو ختم الله على قلوبهم. مغلقة فأو ما أنت سمعت سمعت سمعوا منه ما ما أنت سمعت ما أنت سمعت ماذا دا ال الجماعة تعطوا ليحة الأسدين اللي هو اللي اللي المرتبين المرتدين معروف شوف ما نعم. هلا والله ذاك الذاب ربيعه. أفضل عندنا من صادق مضر. صادق مضر نسألنا محمد لا لا هو رسول رسول رسول رسول رسول رسول. حبيب المضر. مسؤول منا مناسب إليه إلى مضر. وطريح الأسد مناسب إلى إيه ربيع ربيع. والقمر اللي حواليه يقولوا فيه يأخذنا. في ده محمد بن عبد الله وده أنا. كذاب وربيع. كذاب ربيع أضيق عندنا من صادق مضر. ويقول لك كذاب وربيع. يعلم أنه كاذب. سبحان الله. عجيب هذا ذل. عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ترع بهدا معك نتخطف من أرضنا. لئن نتبع الهدى اذا يعترفون بانه هدى الهدى دي من خط لئن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضك هو... هو يعلم ان اخوه يتكلم صدقا ولا يريد يسمع ولا يريد يسمع نعم دايما هم هم هم لت... للاسمان ابن آدب طيب. وهو حبيب. نبي وابن حواء وبالتأكيد علمهم وهذبهم كما علمه الله سبحانه وتعالى الأسماء جميل جميل. لما خرج هذا كذلك وهذا وهذا كذلك إذا كانت تباعه تباعه سوء فليس بناجع فيها الأديب الأديب لا يصح مع من طبعه سيء لأنه بخيل شيطان مفكر في الشر متعدي لا يرضى قسمة الله يعني هو بأصف القفل هو, هو لم يذكي نفسه هو ولا من ذكي هو فوضى مورتَكِس في الطين يعني حجب النفق النورانية آه. لأن نفخ فيها ربنا سبحانه عرف من روحه وخرج إهاد الطين وكبره يعني ماذا ينبغي عليه أن يفعل أن يهذب وأن ذكي نفسه في ما درج ذلكنا شوف أول شيء عندنا عمر أول خبطة وقف لا. بعد ما محمد ضاوعنا على أمه ما إن رأيتم فيها صلاة لا لا قبل ذلك لا اللهم إنا نتعلم النفية شدة ويا له من وألهم ملاينها على أهل الحق ولا تجعلها إلا على أهل الباطل واحد عارف عيبه يقول يا رب صفوة. يا رب أنا رجل شديد وصعب فتقول يا رب شديد على نفس دي مش, طم... دي مش تمام فقبل ما كان يعرف لا, لا لا لا هو, هو هو يتصور أنه على حق لا لا, لا هو شوف هو ترى نظر بطل هو هو ممكن تماما عن أخاه صاحب حق لا. وتقبل منه وربنا فتح الباب خير، وعمل كل الخيرات بكلها، ولكن هو لا يرى الحق حق، هو يرى مصحت نفسه. لماذا تقبل من أخي ولم يتقبل مني؟ يبحث في نفسه. لا هو لا لا يريد. هذا بازل. هو الدرس الذي ينبغي أن نتعلمه. ما هذا؟ الإنسان اللي وقف عند حدود الله، اللي وقف عند حدود الله يتأقش والاستكثار. إذا ذكر بأيّة؟ خلاص خلاص. قال لو كنت عند عند عمر ساعة أن يغضب. اقراط عليه شيئا من القرآن فيذهب ما به من الغضب خلاص عرف مفتاحها من قال فشينا بذلك ده نبات لان راجل دخل على عمر كده اعراب بن صح طه. يا عمر الخير لك الجنة اكسو اولادي وامهن أقسمت بالله لا تفعلن فعمر عايز يداعبه قالوا إن لم أفعل قال له والله اذا اذهبنا قال لو اذا ذهبت يعني لما تمشي بتعمل ايه يعني قال والله اذا لا اشكونا من قال ليوم تكون الأعطيات فيه هنة إما إذا نار وإما إذا فذكر عمر وقال أعطه لحرر هذا اليوم لا لشاعرة. <تصفيق> فنفكر إن كل هيدا هيد لعرض كمتيه نعطيه لا أعطيه لحرر هذا منقوط عين عمر يعني سيدنا عمر هه هني خبر وما تكون الأعطيات هنة يوم ما إذا نار ما إذا لا لا لا أعطيه حسي سبحان الله. عندما ذكره تذكر تذكر. وقف. خلاص خلاص انتهى الأب. وذا وذاك له أن من قال لا إلى القول إن بحقه. خلاص عمر. صحيح. من قال إن محمدا قد مات لا لا يا عمر إدّس وما محمد إلا رسول قد خلّد من قبله رسل. أئمّات أو قتل إن على عاقبكم أو ينقلب على عاقبت. فلا يضر فلا وتأني أسمعها لأول مرة. فالعبد عايز تذكير في أكثر من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إقرأ ابن مشهود. أقرأ ماذا رزق؟ قال أقرأ القرآن كنذر. قال وعليك قراءة النذر. قال أريد أن أسمعهم من غيره. فلما يصل إلى قول الله تعالى، فكيف إذا جينا من قرد مدن بشيء، وجئنا بك على هؤلاء شيء؟ استعبر النبي كفى ابن مسعود من الأرادة أن يسمع القرآن غضًا كما نزل، فلا اسمعهم من ابن معاذ. اللهم اجعلنا من الذين تؤمنون. فالإنسان حج من يذكره. القتل هنا لم يثبت. ولم يثبت عند حدود. هو غلخ على نفسه باب إعتداء. القتل أنا ذكره محرمًا. ما هو ما هو ما الذاكع؟ إنما إنني أريد أن تبوء باسمه وأذنه. يعني هذه السريعة على. موجود. سيدنا نبيه سيدنا عدم ما مبلغ بلغ بلغهم ببب بلغ بما عندهم من رح. فقتلا فقتلا فأصبح من الناجم. نعم. آه. رح تبثي تراسد وسمعنا فضلا تكمل سيدنا الكلام فصلنا متابع كل مع. الله ونعم <تصفيق> شادنا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضراتكم مرة ثانية. سيدي وصل الأمر إلى ما وصل إليه قتل أخه وقاتل قابل بيل وطوعت له نفسه فقتل فأصبح من هنا ندم على ماذا؟ ندم فاق واستفاق أم راحة الفكرة وجاءت الفكرة؟ هو هو فأصبح من النادمين انه فقد اخاه لانه لو اصلح من الندمين على القتل الندم توبه لكن كان ممكن ضربه لكن ما لم يحدث؟ مذب لندم على انه فقد اخاه طب دي المنظره غير فندم على هذا في... لكن يندم على ذنبه على الفعل لو ندم على فعلته تاب الله عليه فالندم توبه ادم ندم فبيانفعه ندمه ما انا فاهم ده زي اولاد يعقوب يا ابا نستغفر لنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي ولم يضبط التاريخ المستغفر سوف ان شاء الله لما لما يحيينا ربنا لما لما نستغفر لكم قبل حتى هو مكسرين استغفروا باصاله عن انفسهم استغفر لما نعم هو فبعث الله ورابا يبحث في الارض لأول كثير يقتل فقدس الدث مش موجودة وكان الله يعلمه ان سوف الله أكبر الله مزيد بوخير البواكير البشر بواكير الأمة، بواكير العالم، بواكير الإنسانية صحيح فهو ما يعرفش يعني طب طب اللقوت الدرمات دي في نسيبه كده طب هينام طب حدا هي حيوانات هكي تكله وطيور قل هو حمله 30 عاما و40 عاما و... وناظر إلى قرص الشمس لا لا لا. و... و... و وقبح وجهه بعدما كان جميلا وجاء أبوه وبكى آه. على قبر ابنه ما أتعامه هذه أسرائيات كلها أسرائيات لا يجب أن تقص لا يبغى هو موجودة بالكتب بالكتب وأدم يتحدث بالعربي تغيرت البلاد وظن عليها فوج الأرض وغبروا شاعراً يتحدث هدا العربية هذا هذا هذا كلام وأنا ذلك أهيب الباحثين من الباحثين الخلص أن يعكفوا على كتب التراث في بس مثلاً زح خمسة للصفحة تلتمي صفحة هنا القيمة النفسية للقاتل ظهرت لكن ليس ندما على ذنبه وعلى فعله لا, لا لا لا لكن على فقد, على فقد, فقد أخى ليس ندم على فعله مش مثلا نروح لأبو ماذا أفهم أنت نبي دلنا على طريق التوبة طيب يعني الحالة النفسية له استفاقت مرة سنة حينما رأى الغراب قال يا ويلة لا عجزت لا لا أن أكون مثل هذا الغرب ثم ماذا بعد أيضا ماذا هذه مرة ماذا سنة سنة يعني هو السب ما هو إنسان بعد أن يفيق ال ال الظلمة الظلمة أو لحقيقة الظلمة أو لثمرة الظلمة يبدأ في مراجعة الحسابات فمنهم طائفتان طائفة تستعين وتعود إلى الحق وترجع وتنزع وطائفة تستمر يعني غيها غيها وت و.. و.. طريقة الصواب وتصير في طريق الشعور بالترقى هكذا, هكذا. يا ويدته هو ربنا معه وربين آه... واحد قتل نعم. الثاني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 هنا الموضفة طول سنأتي اتباعا مع صفا بصفا صف صف بإذن الله يتبرك فعلا لا لكن لا لا هنا لي ليس سؤالا الأول بغتفار أين كان آدم وحواء من هذا المسرح الذي تدور عليه كل هذه الأحداث أكيد تبت الأحداث هذه كلها من خلف ظهر آدم لأنه لم يذكر آدم وحواء في القصة وهذا القاتل الذي صنع القتل وسن القتل هذا الظالم المفتري الذي يعد يتعدى الحدود ويتعدى ما أمر الله به وقطع ما أمر الله به أن يوصل وأفتت في الأرض وأظهر قضية القتل وأظهر قروح يعني هي عدة مصائب يعني في قتل الإنسان سبحان الله فال ال ال يعني يعني سعيد بن الجبير لما دعا رب العباد على الحجات قال اللهم لا تصلته على أحد من بعده فظل الحجات سبعة عشر يوما بعدها كل ليلة يستيقظ من الروي من الروم من النوم مزوعاً لأن عدد المجبر أحد التابعين يجري خلفه والثيس يقول أحد جادم يا حجاج جادم يا أحد جادم يا الله خمرامات في هذا وما تتحدث بعده يعني المان إذا الدماء إذا دماء نكمل في الحلقة القادمة هذا الموضوع ولا شيء ما شاء الله ولا سيما أن له من الأدلة والدلائل في هذه الحياة الدنيا في وقعنا هذا كثير شعوب بالكامل تباد هو وضع دول تقل لا يدمن هو وضع البذرة فصار الغابة وضع بذرة القتل صارت الآن غابة قتل غدا نتجاول في هذه أتجول. الغابة لنرى عين مواطن السوء والخلل وكيف نصلح منها حتى يصلح أمرنا لله تبارك وتعالى. ونسير في مسار الصفوة. يعرض. أو خلفهم على العقل. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء نلقاه غدا بإذن الله تبارك وتعالى. شاكين الكرام في نهاية هذا التجوال والتطواف أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم فضيلة الداعم الثاني الكبير الشيخ أستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حتى نلقاكم في حلقة الغد قبل هذا الموعد بساعة كاملة تطلع من أهل الدنيا بمشيئة الله نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وببركاته قل <تصفيق> الحمد لله